أتملت عليكم نعمتي وأضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخلصة غير متدارف لإذم فإلا الله خفاره يسألونك ماذا Fa'lumu mimma khamsena سِريدا ويغمس فاذا الامتقي احدان وما يلي من اتقاد بالimani فقد حب وطعمل وهو من اخرات من o, zaman, oh, o, zaman. o zaman. ما يكفوا بعد ذلك منها فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقَضِينِ فَقُمْ نَعْمَ hemen من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسلنا يبين لكم على فترة من İzlediğiniz Why? asil avrasadio mi min ومن لم بما الله على بني بني بين يديه مَن نَّمَّمَ بِهِ مَنَّ اللَّهُ فَرَّلاَ فَهَلْ لَكُمْ خَوْفٌ مِّنَ اللَّهِ وَالْقَوْمِ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ أَعْرِبٍ وَبِعِزَّةِ مَرْيَمَ بِعِزَّةِ بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّرَاعَاتِ فِي بَيْنَ مِنَ Bir kuru bir madur, All right.